وسئل مالك عن الفديه من الصيام أو الصدقة أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك، ومن النسك وكم الطعام وبأي مدنه، وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره؟ قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفرات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك. أي شيء أحب أن يفعل قال وأما النسك فشات وأما الصيام فثلاثه أيام وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سئل مالك رحمه الله عن التفصيل في الكفارات من حيث الخيار والنوعية من حيث الفورية والتراخي من حيث المقادير المذكورة فيها أولا سئل هذه التي ذكرت لكعب بن عجرة. صم ثلاثه أيام أو اطعم سته مساكين أو أنسك هل يلتزم الإنسان الترتيب الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أنه بالخيار بأيهما أخذ يجوز ذلك يقول مالك كل ما جاء في كتاب الله بأب أو, أو كذا فأنت بالخيار فيها وجاء ذلك في كفارة الظهار وجاء في كفارة اليمين وجاء في السنة في أيضا في من وطئ في نهار رمضان قال اعتق رقبه خل لا أجل إلا هذه ثم شهرين متتابعين قال وهل أوقعني في مع أهلي إلا الصيام ما قدرت على رمضان لنصم شهرين قال اطعم ستة مساكين قال والله ما عندي ما اطعم شيء فهل الواجب للالتزام بهذا الترتيب يعتق إذا لم يجد ما يعتق يصوم إذا عجز عن الصيام يطعم مالك يقول كل ما جاء بأو فإنك مخير وبعضهم يقول إذا جاء الترتيب اعتق قال لا, أستط... لا أجد صم بدأ بالعتق اولا قال يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمه كما في كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة الوطع في رمضان يلتزم الترتيب وينتقل من نوع الى نوع على ما جاء ذكره اما هنا فيك ابن عجرة صم كذا او كذا ايهما فعلت اجزاءك ملك جعل هذا قضية عامه في جميع الكفارات هذا ما يتعلق بالنوعية اما الفوهية والتراخي فهل يجوز له ان يعجل بذلك حلق راسه هل يجوز له ان ينحر الدم حالا او يطعم حالا او يصوم حالا او له ان يؤخر هذا بعد الحج وبعد ما يرجع لبلده كذلك يطعم ستة مساكين كم مقدار الاطعام يصوم ثلاثة ايام في نصومها، شات. او جاء النسك هنا في اي مكان وما مقدار النسك سئل مالك بصفه عامه ماذا قال في الاطعام نعم قال وانما النسك زكاه وأما الصيام فثلاثه ايام وان الطعام فيطعم سته ما هو النسك في مقول ابن عباس من نسي فليرق دمن يتفق العلماء على أن أدنى الواجب وأقله شات إن دبح أكثر من ذلك حلق رأسه ونحر بدنه يقول لا لازم شات ها ايش تقول يا جماعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال قنطار يضيع عليه اذا كما يقولون ايش القياس الأولوي القياس الايش الأولوي فمن يعمل مثقال درة يرها ومن يعمل مثقال أقا ولا قنطار ما هو ضايع عليه إذن انسك شات جاء ونسك عشر شيا جاء ونحر هديا وقد ذكر عن علي رضي الله تعالى عن أن الحسن رضي الله تعالى انشتكى رأسه فحلق رأسه ونحر عنه بدن أو نحر عنه بقرة إذن هذه زيادة تطوع ما في مانع في ذلك إذن الحد الأدنى أقله شات اما الصيام فثلاثه ايام كما ذكر إيش في حديث كعب رضي الله تعالى عنه اما الاطعام فايش اطعام سته مساكين لكل مسكين قديش مدين أو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي والصاع النبوي مكاييل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بين أو كما يقول فقهاء الميزان ميزان مكة الأوقية والأوق والدرهم والمكيال مكيال المدينة الصاع والمد وهنا ملك يقول بمد النبي احترازا من مد غير النبي لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وجد مد آخر مد هشام ووجد كان قبل السابق في السوق هنا المد النبوي والمد السوق فمد المد النبوي الصاع النبوي أربعة أمداد والمد هو ما تمد به كفيك معتدلتين بالتمر أو بالحب ملء الكفين المعتدلتين من الطعام هذا مد والصاع أربعة أمداد والصاع كما تقدم لنا في زكاه الفطر بأنه بالعدس ثلاثة أشكيل وكذا وبالماء اثنين كيلو وكذا إلى غير ذلك ومعروف في كتاب المياه وفي كتاب الزكاة وفي كتاب الكفارات فمالك يقول بمد النبي احترازا من مد هشام لأن مد هشام ثلاثة صيعان الصاع النبوي كم مد؟ أربعة ومد هشام قديش؟ ثلاث صيعان يبقى كم مد بالمد النبوي؟ اتناشر مد ثلاثة فاربعة فرق بين مد هشام وبين المد النبوي المد النبوي ربع الصاع ومد هشام ثلاثة صيعان اذا فرق بينهما بعيد جدا فمالك يبين بأن العبرة في الإطعام بالمد النبوي نعم اللي هو المد الأول قبل مد هشام